book 2 70 70 تدشرش ديشكا الرغبه في فعل شيء الرغبه في فعل شيء ادشوني تپيني توهان هل تحب ان تدخن هل تحب ان تدخن؟ اتشوني تكرسيني هل تحب ان ترقص؟ هل تحب ان ترقص؟ اتشوني تتين شتيتيه هل تحب ان تتنزه؟ هل تحب ان تتنزه؟ دشيロイ تبيتوان احب ان ادخن احب ان ادخن اتشرب سيجاره هل تريد سيجاره هل تريد سيجاره اي تدخين زار هو يريد شعلة نار ولاعه هو يريد شعلة نار ادشرويتو بيتيشكا احب ان اشرب شيئا أحب أن أشرب شيئاً. دشروي تا هاتي تشكا. أحب أن آكل شيئاً. أحب أن آكل شيئاً. دشروي ت بوشاي باك. أحب أن أريح نفسي قليلاً. أحب أن أريح نفسي قليلاً. دشروي ت بيس بر ديشكا. أحب ان اسالكم شيئا احب ان اسالكم شيئا دشيروتيو كركو ديتشكا احب ان اطلب منكم شيئا احب ان اطلب منكم شيئا دشيوتيو فتاي برتيكو احب ان ادعوكم لشيء احب ان ادعوكم لشيء تشفتشون يلوتم عفوا ماذا تريد حضراتكم عفوا ماذا تريد حضراتكم اتشوني ني كافه هل تريد حضراتكم قهوه هل تريد حضراتكم قهوه ابيو بيلشن مشوم ني تشاي او تفضل حضراتكم شاي او تفضل حضراتكم شاي دشيروين تشخوين ن ستي نريد ان نذهب الى البيت نريد ان نذهب الى البيت اتشيروين تاكسي هل تريدون تاكسي سياره اجره هل تريدون تاكسي اتتشيروين تتلفونون يريدون ان يتصلوا بالتليفون يريدون ان يتصلوا بالتليفون Për të parë librin dhe tekstet, vizitoni www.book2.de